والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ علي عبدالله جابر رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام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 وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ مَا لَهُ مِن تَنْظِيرٍ وَلَوْ جَعَلناهُ مَلَكًا لَّجَعَلناهُ عَجْلًا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 قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أضله منه iban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dha'imun wa yawma rahshuhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun in lam takun fitnatuhum illa an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 يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلفون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على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 حتى إذا السَّاعَةُ الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة وَلَ الدَّآخَِةُ خَي للَّذينَ يَاتَّخونَ أَفَل تَقون قَدن لَمُ إنِهُ ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يَحزُن كََّ يَقولُونَ فَإِهُم لا يُكَّبونكَ وَلَِ الظَّالِمينَ بآياتِ الل يَحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا فُتِنُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِحْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْطَئَ يَنفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَهُ شَأْنُ اللَّهِ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الهدى